Zerrehînâ binâ atâhumu llâhu min fadlihi ve yestebşirûne bi'llezîne lem yelhakû bihim min halfihim elle havfun وهكذا المجاهد رزق الشهادة وفاضت روحه الطاهرة ورفعت شهادته وتم جهاده وترى في سماء نصر برقا راحلا يلقي على الدنيا سلاما يا شهيد الناس جل مجدا وساما واسقان من فؤوس العز جاما وتراء في سماء النصر برقا يلقي على الدنيا سلاما؟ واتهاد في دروب الموت يسقي, الموت يسقي روضة العزم جهادا وانتقاما ثغرك الباسم لحن من إباء صاغ معنى الموت حب وغراما ما كيف أن الدم يروي الدم يروي قصه الامجادينا راواضرا ما في تا عينيك جيدا من رفات طب بالعود وادي يا فيدا عينيك جيشا من ركام نكست راياته البض هزاما يا فيدا جثمانك طاهر شعب أسلم الباغي كما يهوى الزماما وجهك الوضاء ما زال يريد عاشقا قد ذاق بالعشق الحماما عاشقا قد تيما الروحا فداها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 واجنا نن يرتضي فيها المطماها هل سرى فيها كطيف من ضياء ضياء لا حفيها ثم اسلمها الظلام وما تحده خطاه لا تحلمون ادمت النداما وذا الحوراء ذابت من حنين حنين ترقب الموعد شوقا و هو يا من راى صبا عليلا مستهما ضَمَّ فِي الْخُلْدِ عَاشِقًا مُسْتَهَامَا وَبِها الْحُمْرَاءُ ذَابَتْ مِنْ حَنِينٍ انْحَدِيدِ تَرْتَقِبُ الْمَوْعِيدَ شَوْقًا وَهْوَ يَا